دايما بتخبي لما تهب الريح مجناحك تداريني وعدك وعد صريح دايما بتخبي لما الناس تنساني واشعر اني وحيد اصرف لك في مكاني تجيب حبي أكيد لما الناس تنساني واشعر اني وحيد اصرف لك في مكاني To give hope back وتعزيني and وتعزيني يا me, دايما بتفابيني لما تب بالريح بجناحك تداريح وعدك وعد صريح لما الناس تظلمني بالايمان القاك صوتك ينده يا ابني أجري وابت في حماك لما الناس تظلمني بالإيمان ألقاك صوتك ينده يا ابني أجري وابت في حماك وتناسيني وتعزيني وتناسيني وتعزيني يا يسول لما الناس هنی ورج آوان ما گروه به صلیب اگ بی تعلی نی وشکان روح لمن نسبت هنی ورج آوان ما گروه ويش الروح ويتنسيني وتعزيني وتنسيني وتعزيني يا يسوع